يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمع الكريم نستكمل في هذه الحلقة الحديث حول قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال المؤلف رحمه الله تنبيه فإن قيل عموم قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم لا يختص بالمسبيات بل ظاهر هذا العموم أن كل أمة متزوجة إذا ملكها رجل آخر فهي تحل له بملك اليمين ويرتفع حكم الزوجية بذلك الملك والآية وإن نزلت في خصوص المسبيات كما ذكرنا فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب فالجواب أن جماعة من السلف قالوا بظاهر هذا العموم فحكموا بأن بيع الأمة مثلا يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية ويروى هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن ومعمر كما نقله عنهم ابن كثير وغيره ولكن التحقيق في هذه المسألة هو ما ذكرنا من اختصاص هذا الحكم بالمسبيات دون غيرها من المملوكات بسبب آخر غير السبي كالبيع مثلا وليس من تخصيص العام بصورة سببه وأوضح دليل في ذلك قصة بريرة المشهورة مع زوجها مغيث قال ابن كثير في تفسير هذه الآية بعد ذكره أقوال الجماعة التي ذكرنا في أن البيع طلاق ما نصه وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها لأن المشتري نائب عن البائع والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنه واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها واعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث بل خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة فلو كان بيع الامه طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فلما خيرها دل على بقاء النكاح وأن المراد من الآية المسبيات فقط والله أعلم انتهى منه بلفظه فإن قيل إن كان المشتري امراه لم ينفسخ النكاح لأنها لا تملك الاستمتاع ببضع الامه بخلاف الرجل وملك اليمين أقوى من ملك النكاح كما قال بهذا جماعة ولا يرد على هذا القول حديث بريرة فالجواب هو ما حرره العلامة ابن القيم رحمه الله وهو أنها إن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأخذ مهرها وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع فإذا حققت ذلك علمت أن التحقيق في معنى الآية وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي من الكفار فلا مانع في وطئهن بملك اليمين بعد الاستبراء لانهدام الزوجية الأولى بالسبي كما قررنا وكانت أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها متزوجة برجل اسمه مسافع فسبيت في غزوة بن المصطلق وقصتها معروفة قال ناظم قرة الأبصار في جويرية رضي الله عنها وقد سباها في غزات المصطلق من بعلها مسافع بالمنزلق ومراده بالمنزلق السيف ثم إن العلماء اختلفوا في السبي هل يبطل حكم الزوجية الأولى مطلقا ولو سبي الزوج معها وهو ظاهر الآية أو لا يبطله إلا إذا سبيت وحدها دونه فإن سبي معها فحكم الزوجية باق وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أحمد والعلم عند الله تعالى قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن الآية يعني كما أنكم تستمتعون بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب الله كقوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض الآية فإفضاء بعضهم إلى بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملا هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله فما استمتعتم به منهن الآية وقوله وآت النساء صدقاتهن نحلة وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية فالآية في عقد النكاح لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها فإن قيل التعبير بلفظ الأجور يدل على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة لأن الصداق لا يسمى أجرا فالجواب أن القرآن جاء فيه تسمية الصداق أجرا في موضع لا نزاع فيه لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله وكيف تأخذونه الآية صار له شبه قوي بأثمان المنافع فسمي أجر وذلك الموضع هو قوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن أي مهورهن بلا نزاع ومثله قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجرهن الآية أي مهورهن فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة فإن قيل كان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبيد والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة فالجواب من ثلاثة أوجه الأول أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا لإجماء الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العدمانية وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه قرآنا لا يستدل به على شيء لأنه باطل من أصله لأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا فظهر بطلانه من أصله الثاني أن لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحات كما قال به قوم أو على أنه تفسير منهم للآية بذلك فهو معارض بأقوى منه لأن جمهور العلماء على خلافه ولأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة وصرح صلى الله عليه وسلم بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث سبرة ابن معبد الجهني رضي الله عنه أنه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء و الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تاخذوا مما اتيتموهن شيئا وفي روايه لمسلم في حجه الوداع ولا تعارض في ذلك لامكان انه صلى الله عليه وسلم قال ذلك يوم, يوم فتح مكه وفي حجه الوداع ايضا والجمع واجب اذا امكن كما تقرر في علم الاصول وعلم الحديث الثالث أن لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه صلى الله عليه وسلم وقد نسخ ذلك مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح والآخرة يوم فتح مكة كما ثبت في الصحيح أيضا وقال بعض العلماء نسخت مرة واحدة يوم الفتح والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر الأهلية فقط فظن بعض الرواه أن يوم خيبر ظرف أيضا لتحريم المتعة واختار هذا القول العلامة ابن القيم رحمه الله ولكن بعض الروايات الصحيحة صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر أيضا فالظاهر أنها حرمت مرتين كما جزم به غير واحد وصحة الرواية به والله تعالى أعلم الرابع أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم في الموضعين ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من العادين بقوله فما نبتغى وراء ذلك الآية ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة فمبتغيها إذا من العادين بنص القرآن أما كونها غير مملوكة فواضح وأما كونها غير زوجة فالانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة كما هو ظاهر فهذه الآية التي هي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ وسياق الآية التي نحن بصددها يدل دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا في نكاح المتعة لأنه تعالى ذكر المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخره ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ثم بين أن من نكحتم منهن واستمتعتم بها يلزمكم أن تعطوها مهرها مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله فما استمتعتم به منهن الآية كما بيناه واضحا والعلم عند الله تعالى نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته